نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدباك كان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر apa sure. صيبا من الكتاب أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ وصد عنه وكفى بجهنم سعيرا I in and ألم تر إلى الذين يزعمون فقروبه ويريد الشيطان فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحليم Hola. لأنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله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 that la bye رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذراكم إن فروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن صابتكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله George. <laughs>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 أَرَأَمْتَ تر الَّذِينَ الذين لَهُمْ لهم أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِمَّا خشيت الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. أينما تكون Oh, <laughs> سُلَّنَ كَلِمَنَا سِرَسُولٌ وَكَفَى اللَّهِ شَيْدًا